إ ذ ر ا نارا فقال ل أ ه ل ه م كثوا اني انست نارا لعلي آ ت ي ك م منها بقبس أ و أ ج د على النار هدى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 رفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا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 أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م ك ما يوحى أ ن ق ذ ف ي ه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ي أ خ ذ ه عدو لي وعدوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقولها الادلكم على من يك أ موسوعه النابلسي ت ت ن ف ا ف ن ج للعلوم الاسلاميه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 قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أ ت ى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم و أ س ر و ا النجوى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 وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إ م ا ان تلقي و إ م ا ان نكون اول من القى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 ولكن ا ر و ن و ن ا و ن ا ف ا و ن ا ف ل ان ن ل ان ت ك ن ل ان ت ك ل ان ت ك ن ل ان تكون ل ن تكون ل ن تكون ا ل ك و ن ا ل ان ت ك و ا ل ان ت ك و ا ل ان ت ك و ا ف ل ان ت ك ن افضل ان تكون افضل ان ت ك و ف ل ان ت ك و ن أطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم أ ر ج ك م من خ ل ف و ل أ في جذوع النخل ولاتعلمن أ ي ن ا أ ش د عذابا و أ ب ق ى قالوا لن نؤثرك على ما جاء والبينات موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ع ل آ م ن ا بربنا ل ي غ ف ر ل ن ا خطايانا و م ا أ ك ر ه ت ن ا عليه من السحر والله خير و أ ب ق ى إ ن ه من يات ربه مجرما ف إ ن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 موسوعه اهتدا ا ل ن قومك ي ا م و س ى ق ا ل هم أ و ل ئ ع ل ى أثري و ع ج ل ت إ ل ي ك رب لترضى قال ف إ ن ا قد فتنا قومك من بعدك و أ ض ل ه م ا ل س ا م ر ي فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ط ا ل عليكم العهد ام اردتم أ ن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي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 قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر إ ل ى الهك الذي ظلت عليه عاكفا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 و ق ا إ ل ى آدم م ن قبل فنسي و ل م نجد ل مع الله وجودك س ج د و ا ل د ك و ج و أبا فقلنا يا آ د م إ ك لزوجك فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى ان لك أ لا تجوع فيها ولا تعرا و أ ن ك لا تغما فيها ولا تغفى ض و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 من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اسم الله ي و الرحمن ك ا ش ر ه ي و م ا ل ق ي ا م ة أعمى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 شركه الهدى ش م س و شركه و د ا و ي ه غير ربحيه وأطراف ا ل ذات مضمون ى ولا ت عينيك إلى م ا ج ت ع م ا ج ي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 تقوى وقالوا لولا ي أ ت ي ن ا ب آ ي ه من ربه أ و ل م ت أ ت ه م ب ي ن ة م ا في الصحف ا ل أ و ل ى ولو أ ن ا اهلكناهم بعذاب من قبله قل كل متربص فتربص لفضيله الدكتور م ح م ص راتب النابلسي